بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصان ما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى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 هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليه بس القان بعيد فمن أظلم من من افترى على الله كذبا وَإِذْ تَسَلَّمْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَإِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا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 ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبه باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم لأت منهم رعبا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 فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاماً فلينظر أيها أزكى طعاماً فليأت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 سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجبا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم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 119. أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها 110. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه 111. بئس الشراب وساءت إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أولئك لهم جنات عدل تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك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 ثروا منكما له وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن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 وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أمه فقفيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربى أحدا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 وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن انزَلَّنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَخْرَجَ لَهُ زِينَةً مِنْهُ وَيَخْرُجُ مِنْهُ طَعَامُ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 ويوم يقول نادوا سركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعون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 فَإِنْ هُمْ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ إِذَا انْتَأَتْهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُؤْمِنُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُذْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرِ إِنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعًا بِينِهِ مَا نَسِيَ حُوَتَهُ مَا فَتَتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فلما جاوزا قال لفتاه آتينا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا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 قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجدى عبدا من عبادنا تَأَيَّنَهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا آتَانَهُ مُوسَى هَذَا اتَّبِعْكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا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 قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى حتى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 قرية لاستطع ما أهلها فأبو أي ضيفهما فأبو أي ضيفهما فأجدا في جاد يريد أي يقضي فأقامه قال لو شئت لت تخذت عليه أجرة. قال هذا فراقب بيني وبينك. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكان لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أباه مؤمنين فخشينا أي يرهقه ما طغيانه وكفر فأردنا أي يبدله ما ربّه ما خير منه زكاة وأقرف وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلاَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ أراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجك زهما، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجك زهما رحمة من ربك.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 إنا مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى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 تأخذ فيهم حسنًا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النكرا.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 بي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قالا فخوحت إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما له نقبا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 صور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء ان عن ذكري وكانوا لا يس 17. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء 18. إنا جهنم للكافرين نزلا